الحديث الثلاثون عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض او الحائط مرتين او ثلاثه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على راسه الماء ثم غسل سائر جسده طبعا مشكوله عندي جسده لا مشكوله عندي بالفتحه الدال وقفتني ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه قال الشارح غريب الحديث أكفأ الإناء قلبه على وجهه وكفأه أماله والحديث يفيد الإمالة بلا شك وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلب ضرب يده في الأرض أو الحائط المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه فلم يردها بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال من الإرادة لا من الرد لو من الرد كتب إيه فلم يردها يعني أخذها كما غلط بعضهم فيعني رواها بهذا الإيه؟ الضبط فلم يردها يعني خيط ما يؤخذ من هذا الحديث هذا الحديث نحو الحديث السابق وفيه فوائد نجملها فيما يلي أولا الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا وفي هذا الحديث ذكر أنه غسلهما مرتين أو ثلاثة يريد أن يقول إن التفصيل يقضي على الإجمال لأن لو كل الإجمال يكفي في إيه؟ مرة واحدة غسل يديه يبقى المرة الواحدة تكفي لما قال في الرواية الثانية مرتين أو ثلاثا إما أن نقول إن الروي شك ويبقى الثلاثة هي الأصل أو نقول ربما فعل هذا مرة وذاك مرة أخرى كما بيناه سابقا في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثا وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لأن يحتاج إلى غسله مرة أخرى يعني يبدأ النية منين؟ باعتبار أن النية شطة أو روك الفرق من الاتنين إيه؟ طيب أنت الشرط بتقول خارج عن الأجزاء المكونة للعمل بلاش مهيت دي عشان واحد ما قلش مهيت يعني يبقى النية بهذا التعريف شرط ولا ركل هي الاتنين شرط وركل في حاجة ينفع شرط وركل خارج ودخل <تصفيق> يتدخل يتخرج اه يعني ابتداؤها في اول العمل او الاتيان بها في اول العمل وقبل التلبس به شرط عشان يصحل ايه الفارق اللي انت ذكرت واستصحابها الى نهاية الامر ايه نعم. يعني ما يصلحش مثلا ان هو ينوي ازالة الحدث ثم بعد ذلك يقول انا اترطب الاول وبعدين اغتسل مرة ايه ثانية هذه النية تبطل النية الايه تبطل النية الاول يعني هو نوع الاول ازالة الحدث وفي اثناء اغتساله او مثلا نقول هو يرى ان كل مسوغ للغسل يحتاج إلى إفراده بعمل يعني يوم جمعة مثلا وهو جنب وإيه؟ وغسل جمعة فيحتاج على مذهبه هذا ان يغتسل مرتين فبدأ النية بإن ده غسل الإيه؟ الجنب وهو في الوسط قال لا غسل إيه الجمعة وعنده غسل الجمعة بيختلف عن غسل الجنابة باعتبار ان غسل الجمعة عنده مستحب هذه النية على قول الجماهير تبطل النية الايه الاولى ولا تصلح ايضا فكأنه لا نوادي ولا نوادي ليه ها؟ لان قلنا ان النية التانية ابطلق النية الاولى لانه ها؟ لم يستصحب النية الى نهاية العمل كأنه أخلب ركن والنية الثانية لم يفتتح بها العمل فكأنه أخلب إيه؟ كأنه أخلب شرط عشان كده كان القول إن الابتداء بها او الاتيان بها في بداية العمل وقبل الدخول فيه شرط عشان يتحقق الفارق بين الركن والشرط إن الركن خارج أجزاء العمل وإن الشرط خارج أجزاء العمل والركن من أجزائه المكونة له حقيقة وهنا هنا يقول يتعين أن ينوي بغسل فرج إبتداء الجناب. لو هيبدأ أول أعمال الجنابة غسل الفرج يعمل إيه؟ ينوي الغسل ساعة إذن ما يأخروه شيء للوضوء أو بداية وضوءه ليه؟ لأنه هيحتاج بعد ذلك أنه حجم الاثنين يأما يترك هذا الموضع من غير غسل وبالتالي غسله هيكون باطل؟, لا ده باطل لأن الغسل يابد فيه من تعميم البدن بالماء ومنه هذا الموضع أو أنه يحتاج يمس فرجه فيحتاج أنه يتوضى إذا كان يعتقد أو يدين الله عز وجل بأن غسل الفرج إيه؟ ينقض الوضوء الرابع في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوءه للصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه هو طبعا يقتضي كان الأولى أن يقال ويحتمل أنه غسل رجليه لان احنا قبل كده قلنا ان يتوضا وضوئه للصلاه يمكن أن يراد بها الوضوء الكامل ويمكن أن يراد بايه غالب الوضوء كما قالت ميمونه رضي الله عنها الا رجلين وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد ولعل احسن ما يجمع بينهما او ما يجمع ولعل احسن ما يجمع بينهما ان يقال إنه توضى في حديث ميمونه وضوءا كاملا ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوث هذا الكلام يحتاج إلى القطع بإن ميمونة رضي الله تعالى عنها لما نقلت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم نقلت كل مرة أو نقلت في بعض المرات خلاف ما نقلته في المرات الايه؟ الأخرى يعني حديث ميمونة لا يحمل على ها؟ أن قالته مرة واحدة لمن سمعها أو لمن سمعه منه ولكن يا مرة حدثت ابن عباس بلفظ ومرة حدثته بلفظ إيه أخ لأن روايات ميمونة رضي الله تعالى عنها فيها توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه في الرواية التانية ثم تنحى فغسل رجليه فلو حملنا الحديث على أن حكاية مر حكاية واحدة يبقى لابد أن نقول هنا أن روايتها توضأ وضوءه للصلاة محمولة على إلا رجله وضع كده ويبقى قولها ثم تنحى فغسل رجله ده كان ده بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته ميمونة رضي الله تعالى عنه وهو ده الأقرب إلى الصواب في فهم حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ده الإشكال جاي من حديث عائشة وليس من حديث ميمونة لأن حديث عائشة أو كل روايات حديث عائشة توضع وضوءه للصلاة والرواية اللي فيها انه غسل رجليه بعد الغسل هيأتي الكلام عليها فيها كلام يبقى الاشكال ليس بسبب حديث ميمونة وانما بسبب حديث عائشة لان هي صرحت في كل الروايات انه وتوضأ وضوءه للصلاة فلو حملناه على الوضوء الكامل يبقى اذا ايه غسل رجليه في بداية الغسل طيب كيف الجمع بين وبين حديث ميمونة هيأتي الكلام في ان شاء الله قال في هذا الحديث أن ميمونة جاءت بخرقة لينشف بها أعضاءه صلى وسلم فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء سابس أنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة سابع أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء فقد صحح النووي, فقد صحح النووي رحمه الله أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة طبعا هذه المسألة متعلقة بالني الخلاف فيها ليس في كونه قدم غسل أعضاء الوضوء أو أخرها عد غسلها أو لم يعد غسلها وإنما المسألة هل يلزم أن ينوي الوضوء ساعة غسل أعضائه ولا يكفي وينوي الغسل نية واحدة فيدخل الأبنى في الأعلى هيأتي الكلام فيه ثامنا أن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثا قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي وأحد الوجهين في مذهب أحمد رحم الله تعالى الجميع انتهى كلام الشارح ونأتي إلى التعليق عليه قول ميمونة رضي الله تعالى عنها وضوء الجنابة بالفتح هو الماء المعد للغسل وقولها أكفأ وكفأ في رواية بمعنى أمالة في الأولى وقلب في الثانية على قول أكثر أهل العلم وإن كان بعضهم يقول إنهما بمعنى واحد قال ابن دقيق قولها فأكفأ أي قلب يقال كفأت الإناء إذا قلبته ثلاثيا وأكفأته أيضا رباعيا وقال القاضي عياض في المشارق وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا وأما أكفأت فبمعنى أملت وهو مذهب الكساء قال الصنعاني وبين قلبت وأملت فرق واضح فإن القلب كب أو كب الإناء على وجهه فإن القلب كب الإناء على وجهه بخلاف الإمالة والحديث يعطي الإمالة بلا تردد قولها على يساره قال الحافظ كذا للأكثر وللمستمل وكريمة على شماله وسبق أن بينا أن هذا الإكفاء لأجل ادخال اليد في الإناء وأنه لا يقتصر على مرة واحدة في هذه السنة وإنما كما قلنا مرتين أو ثلاثا والظاهر الثلاث قولها ثم غسل فرجه قال ابن دقيق البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى وينبغي أن يغسل فيه لاتداء عن الجنابة أي بنية رفع الجنابة وينبغي أن يغسل فيه لاتداء عن الجنابة لألا يحتاج إلى غسله مرة أخرى أو لالا يحتاج إلى غسله مرة أخرى وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاس وللغسل عن الجنابة فهل يكتفى بذلك أم لا بد من غسلة أو لا بد من غسلتين مر للنجاسة ومر للطهارة عن الحدث فيه خلاف لاصحاب الشافعي ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار فقد يأخذ منه أي من الحديث الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسله ثانية يعني افترض أنه واحد قام جنوبا ثم قضى حاجته فأصبح متاج إيه انه يستنجي لي قضاء الحاجة ولجناب يعني اصبح عنده ايه حدث ونجس اصبح عنده حدث ونجس البول اللي نازل ده ايه حدث نجس والجناب حدث طيب هل يكفي انه يغسل مرة واحدة فقط للحدث والنجس ولا يكرر السؤال هذا الأمر محتمل وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحكته إليه ولا لا ها محتمل مع وجود هذا الاحتمال وعدم نقل تكرار الغسل يبقى يكفي غسلة واحدة للإيه للحدث والنجس وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم لأنه لا يتصور أبدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة بيكون غير محتاج لإزالة النجس أو لعدم قضاء الحاجة ما أقول في كل مرة اغتسل فيها من الجنابة كان لا يقضي حاجته فمع وجود هذا الاحتمال اللي هو قضاء الحاجة مع وجود الجنابة ولم ينقل أنه كرر غسل الفرج يبقى الأصل إيه؟ الاكتفاء بغسلة واحدة لهذا وذلك نعم أي سلسان وربعين أكفأ وكفأ أكفأ وكفأ شفين برضه الشيخ عمر بقى يضربك على رجليك <تصفيق> كفأ مكونة من كم حرف ثلاث وأكفأ مكونة من كم حرف بس قال النوى في شرح مسلم وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله أو غسله لترك ذلك ليه احنا قلنا ايه لابد ان النية قبل البداية طيب نفترض ان هو غسل الفرج ثم نوى بعد ذلك الدخول في غسل الجناب واكتفى بغسله الاول يبقى كأنه عمل ايه ها ترك الفرج بدون غسل او ترك موضع من بدنه بدون غسل هل يصح غسله طيب قال ليه؟ بالمرة وقد لا يلتفت إلى ذلك ويبقى جزء منه بدون أخصوصا هذه المنطقة يعني بعضها فوق بعض فممكن لا يصل الماء إلى جزء منها إلا إذا تعمد بالفعل غسله فإذا تعمد غسله هنقول بعد كده هيبقى انتقد وضوءه أو يحتاج أنه يضع خرقة على إيده ويغسل بها مرة تانية دب ليه كل الكلام ده هو يتفطن لهذا من الأول يعني. قال فلا يصلح غسله لترك ذلك وإن ذكره أي تذكر أنه لم يغسله بنية رفع الجنابة احتاج إلى مس فرجه فينطق ضوضوءه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده والله أعلم <تصفيق> هنا هذه الدقيقة التي أشار إليها النوى ورحمه الله تعالى من أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجناب يعني كأنه بيقول إيه إنه استنجي وبعد الاستنجاء يبدأ في الإيه ينوي كأنه يبقى يغسل الفرج مرتين ولذلك أنا قلت الأولى أن يقال ثم يغسل ذلك المحل أو غيره بنية غسل الجنابة أو يقدم النية على سائر أعمال يعني هو داخل الحمام نويه يغتسل حتى قبل ما يقضي حكته إن كان يريد أن يقضي حاجته ويبدأ من هنا يعني لأنه هي النية لو تقدمت شيئا قليلا عن العمل فلا تفسده وبالتالي عندما حتى يتحرك من مكانه بنية الاغتسال فهذا يجزئه عن أنه يكرر نعم قال ابن تيميا رحمه الله تعالى في شرح العمدة فإنه يستحب أن يغسل فرجه قبل وضوئه لأنه إذا أخر غسل فرجه فإنه إن مس فرجه انتقض وضوء وإن لم يمسه أخل بسنة الدلك وربما لا يتيقن وصول الماء إلى مغابنه إلا بالدلك وهنا سؤال هل غسل الفرج هنا مستحب مطلقا أو يستحب حيث يوجد على ذكره أذى فإن لم يوجد لم يستحب ذلك كما لو أولج ذكره بحائل ولم ينزل يعني بنقول الآن الأحاديث اللي مروية في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إيه يبدأ فيفرغ الماء ثم بعد ذلك يغسل فرجه هل غسل الفرج ده لأن عليه أذى إما بالوط وإما بالإنزال أم إنها سنة يغسل الفرج مقدما سواء عليه أذى أو معلوش أذى وضع كده السؤال طيب هذا في خلاف من العلماء فالحنفية يقولون باستحباب تقديم غسل الفرج مطلقا والشافعية يقولون إن لم يوجد أذى فلا حاجة إلى غسل فرجه والظاهر الأول فقد قال ابن تيميا رحمه الله تعالى الاستنجاء من المني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلمه أصحابه على الدوام ولا أعلم إخلالهم به بحال قلت هذا مع وجود الأذى لو المني يعني ومع عدم وجوده يستدل من حيث النظر بقوله المذكور آنفا لأنه إذا أخر غسل الفرج إما إنه ينتقد وضوءه لما يجي يغسله تاني أو يفرط في سنة الدلك أو لا يتيقن وصول الماء إلى المغابن وهي الأجزاء اللي, اللي بعضها تحت بعض نعم. قولها ثم ضرب يده بالأرض قال الحافظ كذا للأكثر وللكشميهني ضرب بيده الأرض قال ابن دقيق وضربه سسلم بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف وقال الحكيم الترمذي في علله علل الأحكام بالنسبة له وقيل إن من مع عليه عوفي من ميتة السوء قلت هذا من أمور الغيب ويحتاج لإثباته أو يحتاج إثباته إلى دليل ولا دليل عليه فيما أعلم والله تعالى أعلم قال ابن الملقن ويأخذ من الحديث أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يديه بتراب أو أشنان أو يدلكهما بالأرض أو الحائط ليذهب الاستخذار منها وبه صرح الخفاف من قدماء أصحابنا في كتابه الخصان فعد من سنن المستنجي أن يغسل يده بالأشنان بعد فراغه هو طبعا بعد فراغي من غسل الفرج يغسل يبيه بأي مطهر صابون أو نحوه نتفي بهذا القدر ونكمل المرة مجانشة